بارغة الحسن أنفاظ بارغة الحسن زي العليم الحكيم الخضير القصير كل دي أنفاظ بارغة القدوس السلام كل دي اسماء وصفات لله عز وجل وديك قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فهي الهبور خلاص دي مفهومه ولا صعب؟ يبقى دي اسماء صفات قبل قول واحد عكس هذه الفاظ بارقه القبح الفاظ يعني القبح زي ايه الأعمى الاعمى الاصم كل دي ليست اسماء ولا صناات ولا خبر عن الله هؤلاثين ليست أسماء ولا صفات ولا خبر عن الله يبقى كده كم حاجة اثنين تلاتة اللي هو ألغباء المساق اللي هي ومنها أفعال أطلقها الله على النفس معنى أطلقها الله على نسي الأدئين يبقى الخبر الله يخبر عن نفسه يبقى ان ثلاثه خبر مطلق عن الله يبقى ان ثلاثه الفاظ خبر مطلق عن طب المطلق عن الله. لازم في سياق المقابله لازم والعقوبة ولذلك ترى الله عز وجل يقول يخادعون الله وهو خادع فمن ينفعش اقول من أسماء الله المخادع ينفع انا لو كنت انت مخادع تزعمين ولا تزعم شيئا تزعمين فكيف تصف الله بها كيف يكون اسماء من اسماء الله كيف يكون صفه عن الله تقولي لا ذي عن الله خبر يعني أوليك لا لنسى آآ الله عز ما أخبر لقد خبر ايه مطلق عن خبر مطلق يعني خبر مطلق يعني له سياق له ايه سياق ولكن المصنف قال له على سبيل الجزاء والمقابلة وهي فيما سيقدره مجح وكمال زي لمن يخادعون الله خادع، قال بمعنى الله مخادع او الله يخدع اقول لا خلي الخبر صحيح يقول الله يخادع من يخادع الله ورسوله والمؤمنين <تبقى> طبتوا يا شباب طيب لغتنا في مشكله ولا والدرس صعب المره مش صعب والله وسهل في بقى اخر حاجه لفظ مقي اعلان خبر مقيد عن خبر مقيد عن يعني اللفظ نفسه يوهم بالان لكن في سياقه هو مدح في سياقه هو مدح قلنا مثلا خلينا في النساء اللي ضرب المصانع، ونكره. ونكره. هي ينفعون لنا كنت ناكل? لا. بس يدور بن خبر مقيم. خبر مقير. خبر مقير معين. خد تبدو. هنا? لم نسادق لنا مسلم هل يشتقي من صفات الله من صفات الافراج الاسمية اعطى اسمائها اعطى الارضة وطيفية? كل لك اسماء الله لها حتى الاسماء اللي انت مشايف ان فيها نقص هذه ليست اسماء عن الله وليست صفات عن الله انما هي خبر مطلق او مقيد عن الله عز وجل ولازم تتحط تتحط في سياقها فهي في سيقت له مدح وكمان وده انسان المخلوق لو حتى حبي يخدم وهو خاطر عقبه تبقى دي صفه كمال فالراجل ده لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لست خيبا ولا خيب يغتاب بس الحديث ده طبعا مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم مش لا ينقر به يبقى لو في انسان بهذه الصفه يبقى صفه ايه كمال ولا ده يبقى لله وجل تبقى أولى انها صفة ايه؟ وسجل مفهوم ثم قال ماذا يتضمن اسمه العلي الاعلى وما في معناه كالظاهر والقادر والمتعالي يتضمن اسمه الأعلى العلي الاعلى الصفه المشتقه منها وهو ثبوت العلوم لله عز وجل بجميع معانيه طبعا هذا مساء مساء العلوم أطع الطريق على من يقولون بالحلول والاتحاد مساء باطل يقولون أن الله حل بمخلوقات أن الله حل بمخلوقات حتى أتي بالحلات وتزعم هذا المساء استتاموا فاستتان فاسكتين ثم عاد لقوله مره اخرى وقال ما في الجهبة إلا الله فضرب بالسيف وقيم عليه الحد وقيم عليه الحد حد الردة والحد قتل حدًا ولا قتل حد. حد ردةً ردةً ردةً, ردة. ردة. فقط جرى ايضا الله ما حلى غير هو قال اين هو السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام من خلق السلام هل السلام السلام الشمس تنزل من السلام حتى تدخل غرفة السلام لا السلام ما نزددش من مكان والشمس رجيلة في غرفة ما ممكن. طب ده مخلوق. فماذا ذكر الخالق جل وعلا؟ هل يستمزل نزوله؟ عشان ندبر شؤون بخلقه؟ ولله من مساء الحال. فأهل الحلول والانتحادية يعتقدون أن الله حل بمخلوقاته. فالمصنف ذكر هذا النساء ليقطع الطريق معاني العلوم كان ثلاث تلت ثلاث تلت أقسام تلت أقسام علو الزات علو الزات اللي هو بيسميه علو الفوقيه. علو الزات اللي هو علوم اللي الفوقيه؟ وعلو القهر وعلو القهر وعلوم الشأن والقدر وعلوم الشهر وردد. يبقى العلوم كردس ثلاثة. علوم الزادة اللي هم بيسموه علوم الآن فوقيه علوم الآن فوقيه وعلوم القهر وعلوم الشم والقذر. نشوف المصنعين أمين. علوم فوقيه فوقيتهم تعالى. على داخل فيهم. مش داخل فيهم. باقي منهم يعني مش داخل ايه فيهم. رقيب عليهم. يعلمهم عليهم. قد احرض بكل شيء علما. لا تخفى عليه منهم خافيا. يبقى داسموا عندكم الايه? علوم والذات او? علوم الفرقية. ولذلك لأن الجريح احنا بسألتنا ليه? اين هو? السماء لما دعوه ايه ان هم زات او علو وعلوه قهر فلا مغالب له ولا منازع له ولا مضاد ولا ممانع بل كل شيء خاضع لعظمته ذليل لعزته مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقبره لا خروج له من قبضته جل وعلا يسمع له علو الشح فجميع صفات الكمال له ثابته وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى وجميع هذه المعاني العلو متلازمه لا تنفك معنى من معنى آخر سؤال لو وحدنا بعلو الزيت ولم يؤمن بعلو الشاهد وآمن بعلو ان بعلو القدر هل يصح هنا استاذ لان جميع صفات العلو متلازمه لا ينفك صفه عن صفة. ومن انكر صفة واحدة من الثلاثة كمان انكر الثلاثة. خذوا بالكم الكلام ده مهم. زي الجهود ايه? لا اله يرونه محمد رسول الله. اللي يمكن واحدة من السبعة كمان انكر الذكر. كمان انكر ايه فهي متنازمة? وعلوم الله عز وجل وعلومه طبعي وعلوم شهره ايضا متنازمة. قال المسلم ماذا من الكتاب قال الادله الصريحة عليه لا تعد ولا نصر فمنها هذه الاسماء وما في معناها ومنها قوله تعالى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وفي سبعة مواضع من القرآن ومنها قوله تعالى أأنتم من في السماء؟ من الذي في, في السماء؟ يبدعوا ويقوموا ذات أنه فوقيا يخفون ربهم من فوقهم وحق إلهي يصعب الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعوج الملائكة والروح الروح لوني جبريل ده اسم من أسمان تعوج الملائكة ده ده يسمعان والروح خاص لو كن عام علوم وشأنه خاص اللي هو من جبريل عليه السلام، ودي في الفقه يعني إن شاء الله تتعلمون تعلم. حاجة إن شاء الله إليه إليه فين السنة تعوج لأن المعراج يكون من أسفل إلى أعنى يدبر الأمر من السماء إلى And there is a differences between and a shirt And there is no الحديث دوت في الصحيحة الحديث دوت الحديث دوت ودي قاعدة لما شو الحديث دوت ضعيف الحديث دوت ضعيف من فرق به محمد بن صالح ومثله لا يحمل التفرد ولا تعلمت حاجة من علماء واقع بجمهلك و عليه عارف ميكون في حاجز عارف لايتوش من ذلك بمعنى اعرف ان الحاجز نحن ما خشش رقف ايه في شرحه و ليه في بداية الطلب التحمل بيبقى ضعيف. مش نقيصة و باية انتوا تفوق رأس بس ده الخبرات. الكلمة ان شاء الله تمكن في العين. وسع. ولما تمكن في العلم ما هتلاقي انك انت ماشي على رفس النبيلة. انك لا تهتم للطرف. وفضيلة الشباب فاهمين عليه رحمة الرب العلمون. انا جميله عندك من الصحيح ما يكفيك. بس انت اقدر على صحيح. سنت إحنا لو التزمنا بس بالصحيح والله تفنى الاعراض لنا تفنى الاعراض وما وقعت الامه فيما وقعت فيه الا من بالضعيف وبالقصص وبالموضوع وبالغرائب وبالطرائف وطاعه الامه ونسال الله ان يردنا الى دينه مرد الجميع فالمرد فيه من عقيدة صحيحه صحيحة بعمل صالح وبايمان راسخ برد ما شخص. ده الإترائيات والإترائيات والترائيات والترائيات. ما اللي الطارق. إنه في الغرائب بقى. ويمسك. ويمسك. فما عندنا صحيح ما يكفي. ضيعت عمر وضيعت الناس معك. عندنا صحيح ما يكفي. بل بقى في فرق كمان فالصحيح. هو؟ حديث الناس لمن يعرفون أتحبون أي وكذا الله ورسوله انت ممكن الحياة صحيح لكن الناس ما يعرفوش الكلام فتيجي تحدثهم بهم قريب عليهم يصدقون الله ورسوله ويبقى مين السبب؟ انت انت زي ما سالهم الرضاع التالي الرضاع التالي هو ساد في السن الصحيح لكن لما تناول من تناول هذا الموضوع بصورة منها مش هايز اتكلم في حد مش هايز تناخد مني حسنا نعني ايه؟ صدق الحديث حديثه الناس بنا يعرفون اتحبون اي كثير رقم الله رسولا لكن لو واحد عنده فرط شرع يحاكس من الناس مع ما كانش هل يبدأ يساعدهم ايه؟ دينهم لكن لما جيكنا زي القطبيلة الناس زب الله ورسوله. حتى جاء من يسخر ويقول لك أنا مش عارف كذا كلام فارغ وإنك تأذب من أسأل الله لعفو الله عافية حدثوا الناس بما يعرفون بتحبون هي يكذب الله ورسوله كيف في بعض الناس الظهور ويحب أن يزهر بين الناس يحب أن يشرب إليه من سمع سمع الله به ومن رأى رأى رأى فلا؟ بالعبس طالب العلم على اسلام كان طالب ممكن ولا لا؟ بحاجة واحدة. زمان في الارض تلاقي البذرة مدفونة. طبعا انتم دلوقتي من مبقاش شيء يعني زمان يعني بتكلم زمان يعني ماشي خير الله الفلاح يجيب يتفس ايتكلم كدهexists على في الارض على القاعده فضل العيل العلم لازم يدخل في العلم ولا تكون قائمه إلا يوم ان يرى الله في قلبه علم واخلاص حين اذا رحم ان حتى لو هو مش عايز يظهر رحم ان يسر الله عنده جزاء وفرطة ولذلك ابن عباس قبروا لهم ما يقول تفكروا قبل أن تسودوا. لتعلم الأول خطوتك في العلم ما هو احنا ضيعينه لأن تصدر من لا يوحف ضعيف الفنون قدام من 13 هو اجل من 18 فن ايه هل ثنتشر فن لمهم حد مبتدا لحد الكفاءه ما لمهمش طب والمفروض بعد كده يحصل ايه انه يتخصص في حد خذ من كل شيء شيء ومن شيء كله شيء مفيش وماعملش كده هو خد من الشرك وخد من الرب خد من زيد وخد من عبيد وضعه فنسى الله يضدناني بردن قال لهم شاء الله يبال حديثة الحديث أشرح ولا بلات أشرح ولا بلات بس وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من الجانية أين الله قالت في السنة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني تقرأ. فإنه من لحظة الصحيح لحديث, لحديث إين في الصحيحين العزم من هذا الأولى المسلم. المسلم بالحديث دمت أن معوية الحكم السلمي كلمه جارية فصفا عهد فكسر بنادر سلم فأراد أن يكفر عن هذا فقال اعتقها نواجه الله عز وجل جرح هذه الله اطمان فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فأفر حزا وكذا كنت أعتقها فقال النبي المجارية أين الله ولكن يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول الله يقول لك ان الله يقول الله يوم لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول الله في كل مكان لا. لو قلت الله في كل مكان الله لك الله في لك ان الله يقول العرش لا لان الله عز وجل فوق السنوات السبع مستغن على عرش بان من خلقه يدبر شؤون خلق, خلق. كونه ويودع له الايه الست قال المسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعذب الملائكه ثم يعوجه الذين باتوا يسألهم من الذي يسألهم؟ الله وهو العلم وهو العلم وهي حافظ طبعاً أين كنتم في مجلس ذكر فيه فلان فلان وفلان فيقول كثيراً في حافظ عبد الملائكة هو الثاني اللي هو إن زوجة الملائكة يتعقب عليهم بالليد والنار بيتعقب في صلاة العصر وفي صلاة غيل عند الوقت النصر العصر الملائك باعتك ويسأل أين أي كنتم؟ مع فلان وفلان وفلان, وفلان بيصلي العصر هنيئة وفي الفجر بيقع بقى الملايك تاني بقى في الفجر النوبة بقى بتاعيه في صلاة الفجر اي عبر كنا في فلان بيصليه بالاسماء باسمك يسكع بفهمك ان شاء ما ها اسمك زوكي ولا بتنام ولا مصليتش العصر يا جماعة ولا مصليتش الفجر جماعة شوف حالك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تنوات من كسر طيب ولا يصعد الى الله إلا طيب الشاكي ولا يصعد وخلص صلى الله عليه وسلم في حديث واحد اذا طلب الله تعالى الامر في السماء ضربت الملائكه ولكن يجب ولذلك يكون هناك يرفع اخر يقول لك ان أعجب ذلك أن امر اخر يقول لك ان هناك امر اخر يقول لك ان هناك امر اخر يقول لك من هناك امر هذا يقول لك ان الصالح في مساله الاستواء قال قولهم باجماع رحمه الله تعالى الاستواء غير مجهول يعني الاستواء ايه تحنيم لا نسمعه. يكون على الوجه. لا نصيحة على أي؟ على نصيحته. اللي هي حتى في وجهه فيتحول إلى مجنون لا يدر السماء من الأرض ولا الأرض من السماء. لا ينتهي الهيئته. وربوه بيته. واسمائه الحسنى وصفاته العلم. وله مثل العلم في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من صلي عليك. صلي. اسماء الله كلها. حسن. كلها ايه? حسنة. وهي توقيف ما ينفعش تحط حاجة من دمامك او تشيل حاجة من دمامك. ما ينفعش. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة وتسعين اسمه من احصانا دخل ايه? الجنة. هنا في خطر لا يقع في كسر منهم ان بعض الناس يستدلوا بالحديث المشموح كالحفظه معنا صغيرين هو الله الذي لا اله الا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام من الله مع زيد المتكبر هذا الحديث ضعيف لن عن النبي صلى الله عليه و اله هذه واحده في ناس لم جمع اسماء الله عز وجل وصفاته واحصوها معناها تسعه وهذا و هذا خطا هذا الكلام غير صحيح لي اسماء الله الحسنى وصفاته لا تنحصر بعدد لا تنحصر بعدد اي واحد وتسعين ونشيء اسمام ونحط اسماء اولا انا مضيحش بالاسماء الاولى ومش حطة بالتالي. لان انا عندي اصر ايه هو اسماء الله الحسنى لا تنحصر بعدها. ايه الدليل? خذ الدليل. قول النبي الامين. صلى الله عليه وسلم. ان لله تسعة وتسعين سنة. هو الحديث آمن إن أسماء الله تسعة وتسعين اسماء لو الحديث جاء بالرقصة دي ما حدش يفكره الأمة ما هي بطرة مش بدقة يعني الأمة هل غابت عن متصد اللغر لا الأمة تعيب متصد اللغر إن لله تسعة وتسعين اسماء غير إن الله له تسعة وتسعين اسماء زي عندي مائة جنيه للصادق هل معنى كلامي ان انا معايش من جنة. ودع باية يا ابن. معي. معي المسهرات والنور والغاز. فاضي. يبقى معي كده. لكن انا خصصت في مبلغ الكل. من جنة بسا. عندي ثوبين ليوم جنة. يبقى بعد كده لما عندك الاثنين لا عندك تاني. لكن انت خصصت اثنين اليوم يوم إنا لنا تسعة وتسعين ناس يبهما تسعة وتسعين لا هم أكثر من تسعة وتسعين لكن الله يحصي من أسماء كثيرة دي تسعة وتسعين يدخل الجنة خذ دليله قال النبي صلى الله عليه وسلم على الله مني عنده بكل اسم سميت به نفسك. اللي سفى الله به نفسك. هل احنا نعرفه? ما نعرفه مش كيف. ما نعرفه. او انزمته فيه? كتابي. او علمته احدا? ما اخرت. او استأثرت به في علم الغيب عندك. طب اللي نستأثر الله به في علم الغيب من يعلم? ده امر غير يا. من يعلم في يوم الشفاعة العظمى. لما نبوش مرجع الإحيار ونسأل إلى آدم وتسعين حصان. وهنوش الاسماء <تصفيق> المضافه ما في الفتح مالك يوم الدين. الرابط. ما جدتها ما ما دي اسماء لي اقرر بالفتيحة فهذا فهزا شركك الموقف في, في عقيدته عقيدة مارسها أئمة الإسلام أنا ماسك هو شكل الإسلام اللي دايماً طوىه بزينها معك من المتأخرين أنا أسحب شوية بسبب أخرى هل علماء المتقدمين أعلى هم العلماء المت المتقدمين أعلى هم المتأخرين المتقدم المتأخ المتقدمين أعلى أحمد بن حمّد أبي الشاعن السوي ابن عياينه ابن حزم هؤلاء العلماء الشيخ سالم بن دانيع من الطائف العلماء نشطت الإمام فألفوا المطأة حتى وصلت ألف موطأة فقالوا يا إمام كسرت الموطأات فقال الكريم عجيب قالوا ستعلمون ما أريد به وجه الله الآن كن بقي من الموطأة ما بقي إلا الموطأ من ستعلمون ما أريد به وجه الاكثر عنها. سبحان الله كان شوي حذب كتابة. كان من ان الله ضر على شو ما معنى قولي? صلى الله عليه وسلم في الاسماء كيف من من دخل الجنه اسماء الله كم عددها? الله. لا تحصيروا. قال طب من أخطأ يعني اللي يحسب تسعة وتسعين إس من الأسماء ما عنى أخطأ قال طف طفست ذلك بمعاني منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليهم جميعها ومنها ما كان وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار العظيم والمتكبر فعلى بعد الإخرار بها والفضوع لها وعدم التحلي بسفة منها يعني كان ذلك يعني العبد يمرى نفسه يعني انت دي الوقت تعالى ربنا سبحانه وتعالى أن يرسوفك زوجه تقول لي يا جبار رب رسولي زوجه لا تمرى نفسك أن تستخدم الأسماف في موطن الآن يعني يا منان يا رزاق. يا عدنون. يا حكيم. ورزقني يا زوجة سعليك. عايزة لنا توسع عليك. تقول يا منتقم ورزق لا. ازق رزق. وما تقول ايه? يا رزاق. اسألوك ان توسع. وهكذا. يبن العبد يقرر المرسو عليه. وفي المقتضيات الاسماء يعرف ان المعنى لا الكبر كبير المعنى يمر النفس على ذلك إلا. طبعا في حضيك الاسماء وما في خطأ كثير أولاد بعض الناس في رمضان يوم أي بسرعة. يا رحمن ويا الله. ما سخطط. طب انت الله عز وجل في الرحمة. ونسمع شيء. ما الله نحن الله وليس من المفرد العقل المقدار على جميع اسماء المصدر وصفات العلاء لنصح وقدم لنصح وقدم لنصح في القرآن هو الله الذي لا اله إلا الله خطوة البشر. شعور أعطيك الأسماء والصفات من أنتع الخضايا بس محتاجة تفكير تصادر بس ويفهم حتى حتى. ما حتى حتى. هتلاقي ما شاء الله رضو تعيننا له في هن القضية دي اللي زي فيها فرط بسبب إنها في مش قضية الأسماء والإنصاف. قالت أنا وما كان فيه في معنى الوعر كالظفور الشفور العفو الرافع الحلين الجوانب الكريم فلتقبلها عند الطمأنق والرابع. يبقى لما يكون عايز حاجة تجيب الأسماء دي ما يكون عندنا راضي طبعا في حاجة بيجيب الأسماء دي. وما كان فيه معنى الوعيد يعني ابتدع على الحد، واحد غيسك الشهود تستهدى بالمعنى كالعزيز انتقام شديد العطار سريع المسال فليقف منه عند الخشية والفهداء ومن شهود عبد إياها ويرطى إياها فمعرفتي وعبديتي مثاله من شاهد على الله تعالى على خلق وفرقيته عليه وسواء على وقدرة وغير ذلك، وتعب وتعبل ويتفر وتعب بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقربه صمد يعرف إليه مناجيا له طريقا واقفا بين يديه وقوف بعد الزين بين يديه بين يديه الملك العزيز فلا يشعر بأن كلمه وعمله إليه معروف. عليه فيستحي ان يصعد اليه من كلمه وعمله وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك يعني, يعني يتذكر ذلك ان عمله وكلمه هيصعد الى الله عز وجل في الحسنى من اعصاه دخل الجنه يعرف ان الله عز وجل عليه هذه الأطوال وأهل الأعمال والله عز وجل عزيز بالانتقام وهيصعب بصفه العلوم هذه الأعمال من ربنا فيها ويفتحه هناك ويشهد نزول الامر والمراسيل رسيل الإلهية إلى أقتر كل وقت بانواع التذبير والتصرف من الأمام من الإماتة والمياه والامزاز That's الذين عدلوا بأسماء عدو عمام عدو عمام الذين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي وسموه وسموه بها أوسانه فزانوا ونقصوا فاشتقوا الالهات من الاله هو الاله يعني الاله يعني المعبود فجابوا ما مقطق شكل حيل وشكل جديد وسموه إيه؟ الالهات وجينا الثاني الوه اسم الله العزيز راح واخدين منه اشتقوا منه العزه وكلمه هو اسم الله المنان اشتقوا منه منات منات وغيره. ده هو الحال ايه للمشركين ان اسم من اسماء الله وينسبوا له هذا الصنم المعروف من دون الله عز وجل النوع الثاني الحاد المشبهه الذين يكافئون صفات الله عز وشبه وجل ويشبهونها بصفات خلقه وهو مقابل لالحاد المشركين فأولئك سووا المخلوق برب العالمين وهؤلاء جعلوه بمنزله اجسام المخلوق وشبهوه بها. ان هم شبه الله عز وجل بايه بخل قال لك ايه الله عز وجل ما طلب الا انسان ليقارب الناس المفهوم فالله الله عز وجل يقول يعني اذا ناس في سيفاق تعرفها تقدم مقارب لها مع شبيها شريحه ليها فهي هي كده فاحاط مزبوط هالمعنى ان الله عز وجل يصف بصفة ان الصفة دي طب هي اقتضى الصفة اللي عليك طب نرد <تصفيق> <تصفيق> نعبو شيء ليس كم الشيء اغرصا اليوم اربعو شيء. دليل الايه? النقطة. طب لو عايز دليل ايه في بعض الناس ايه الا الدليل الايه? ايه اقول له. نظره لها نظره ليس نظره نظره في بصر في رؤيه في رؤيه طب هل بصره زي بصري انا لو شفت النظره كده خلاص مين ده طفل اللي طفل لوني سلام ده سهلان خلاص ده سهلان كله عندي دلوقتي بيروس خلاص الحمد لله النور. خلاص صحيحة. صحيح. صحيح. صحيح. يبقى بصر بها. مختلف بصر. ما انت مخلوق وانا مخلوق. انت من بني ادم وانا من بني آدم. ومع ان صفة واحدة اللي نوحة ستباين في نفس الصفة. صح ولا? ده على ستة. وده على ستة. صح ولا لا طيب لله المساق الأعلى. نظر الأسد الليس قسوار مغدم زيك لا نظر الصرف زيك لا نظر الجمل زيك لا نظر الصقر زيك لا الله ده ما ده ما خلقه ده ما خلقه بس موسيقى بقى بدا يعنيه ها يوز أخوات لله المسأل المتاع عملا مخلوقات على بعض. ومعزتش جنس الطيب وجنس الحيوان الأعجم مع جنس بليل آدم. يبقى زي جنس الخاني على المخلوق. دي حجة عقلية. يعني بعض الناس لا يمتلك يعني من المهم بتقول له اطلق له اطلق عايز اوقع عقلية. فنجيب له اوقع عقلية وامرينا نجيب. المشبئة هم لو. جبع فريق تاني اللي هم. النفاة